وأنزلنا من المعصرات ما أنفج جل نخرج به حب ونبات وجنات ألف فاف إن يوم الفصل كان ميقا يوم يوم فخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ صَرَابَةً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَاغِينَ مَأْبَآءً لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَهُ وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمَةً وَغَسَّاقَ جَزَاؤُهُ فَقَى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 وَكَأَسَانِدِهَا قَالَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِرْبَبِكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترعبا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمراء. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوبه يوم إذوا راجفة أبصرها خاشعة. يقولون إن لم في الحافرة.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 والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ماسعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 وَأَمَّا مَنْ جَاءكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَمْهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَةٍ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 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة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 وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ إِلَى الظَّالُومَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظْرُونَ هَلْ سُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأمهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعالوا لما يريد هل أتاك حديث الجنود في رعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله ميورائهم محيط بل هو قرآن مجد في لوح محفوظ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 إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الريدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى